بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام لا كناني لا كناني على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن صار على سبيله ومنهج واهتدى بهديه واتسم بسنته لا ينسين اما بعد فقد ذكر الامام ان الصنم رحمه الله في هذه الجمله الضوابط التي يمكن أن يتوصل من خلالها إلى معرفة البغار وقد اختلفت تعريف العلماء رحمهم الله ولكن هذه الصفات التي ذكرها هي من أجمع الصفات في معرفة أهل البغي وقد قسم العلماء رحمهم الله الطائفة في هذا الباب إلى طائفتين طائفة هذه وطائفة داغية فأهل البغي يقول رحمه الله فيهم أربعة صفاة هذه الصفاة الأربعة لا بد من توصلها للسكم بقرنهم بغاية الصفاة الأولى التي تعتبر شرقا أن يكون هناك أن عن جماعة المسلمين وإمامهم أن يكون هناك قروض عن جماعة المسلمين وإمامهم أما الصفاة الثانية أن يكون جماعة الصفة الثالثة أن تكون هذه الجماعة له شوك ومنعه وقوة الصفة الرابعة أن يكون لهم تأويل سائر هذه الأبعاد الأمور لابد من توفعها وألا هذا يقول رحمه الله إذا خرج قوما الخروج على الأئمة وعلى جماعة المسلمين فتنة عظيمة ولذلك الغلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر حتى ذكروا في مسائل الاعتقاب ومنعب أهل السمة والجماعة أنه ينبغي لزوم جماعة المسلمين وتلك هي ورصية الله عز وجل في شكاره وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها إمة الثلاث من الصحابة والتابعين وثابعين بإحسان رضي الله عنه ورحمهم أجمعين وجعل الله الخير للأمة في اتقاء فتنة والبؤد عنها ولزوم الجماعة ما أنسم ولذلك في مباعث العقيدة هذا النبحث ويعتني العلماء فيه بالتحفير الشرعي للإمامة ولزوم الجماعة اسمها الطائرة والضوارط المعتبر في ذلك والكلام للعلماء والفقراء في هذا الباب في الفقر إنما هو في باب الجنايات بمعنى في حكم من خرج وليس في تأصيل وتفعيد هذا الأمر والسلام عليه ولذلك دائما العلماء رحمه الله يشيرون فقط إلى أنهم منهب آل السنة والجماعة مثل الأصل وذكر الشيخ الإسلام من الإن رحمه الله لو تبلغ أحد الآن المسلمين بالشوفة والمنعة وأصبح يحكم فيهم بالشرط فإنهم تنزم طاعته إذا انعقدت علي جماعة المسلمين ولا يشترط العقاب المئة للنعمة بل المراد نعاء العقد كان عقد كلمة أهل الحل والعقد والرأي ولذلك جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المسلمين كلهم في الختة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم رأي ومن هنا قالوا العبرة بأهل الحل وأهل العقد وأهل الصلاح العلماء والفضلاء ومن نعرف برجاحة العقل وسداد ونحن ذلك من لهم رأي وحسن النظر, وحسن النظر والناس تدأ لأمثال هؤلاء فإذا انهقدت الكلمة على هؤلاء على فيذ من هؤلاء فإنها تكون جماعة المسلمين والمنظر يجزون هذه الجماعة وغين النبي صلى الله عليه وسلم أن نعن المسلم السلم والطارف وإن تأمر عليه عبد الحبثي ولذلك جاء المبي صلى الله عليه وسلم بأمور كانت الأرب فيها الأصبية والأنفة أن تقبل بهذا الشيء ولكنه أدّر بها لإرهام أنفى الإنسان لشكم الشر والعزيز أنك لن تجد الأمة جثيرة على هذا العصل إلا وجدتها قد كفيت كثيرا من الشرور وإن وجدت شرور بجماعة فإنك تجد شر من ذلك أن يخرج الإنسان عن الجماعة ومنه لن تأتي هذه النصوص من فراغ ومن تأمر قولا النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة يجد أمرا عزيزا وعلى هذا كان مذهب أهل السنة والجماعة في لزوم هذا الأرض ومثالة الخروج أول ما تكون بالرأيكم ولذلك نجد نصوص الكتاء والسنة دائما تأمر نصري لعدم اكتباع الهوى وعدم المبالغة في اخطاء غيره وعدم الدعوة للسجود ومن تأمل أيضا هذه السنة الصالح رحمه الله وجد ذلك تديا ظاهرة فيبدأ الخروج بالاشتقاء والألام في الولاة والسكان وفي العلماء والفضلاء والتهان في الدين وضعي حتى تنسل ثقة الناس من هؤلاء وإذا نزعت الثقة من العلماء فإنه ينتظر الصبع العظيم والدلاء الوخيم وهناك كلمات يقولها العلماء قد لا ينسل الإنسان لها بالا. ولكنه إذا تأملها وعاش أدرت ماذا يعني به العلماء ماذا يعني العلماء وماذا يعني على العلم فيما لا يتقون الكتنة ويحفظون على جمع الكلمة ما أمكن فليس جمع الكلمة فيه التذكية التي تعتبر كأن الإنسان في عصر الصحابة أو الخلفاء الراشدين إنما الشبيعة تنشي على الأغلى وتراعي في المصالح الأغلى ومن هنا تجد أن المصالح في اتباع هذه السملة الواردة عن النبي صلى أعظم وأكبر من أن يجتغي الإنسان عليها أو يحاول أن يخرج عنها باجتهاد أو برأي ومن هنا قد ذكروا بلماء القروس الحيث هو في الأصل لا يكون إلا بالرأي والغريب أن الإنسان حتى في بيته وقد الله المثل للإنسان حتى بالبهائن والحيوانات ضرب الله بهم وقالنا الله على الصحيح بمثلا ما بعوبة لما فوقها فالحكيم العاقب من سبه الأمثال لا يكون إلا بالاشتقاء فالإنسان في بيته لو أراد أن ننظر إلى جماعة المسلمين والشدر الأبائين فلنظر إلى بيته سيننا يرى أنه يقوم على مصاريح أولاده ورعاية أصفته ويسهر عليه وفي قرار قلبه يتمنى أن يكون أفضل بيته وإحسن ذيك ولكنه بدشريته وضعه تنتابها الأمور وتنتاب الشهوات وتنتاب المهيات حتى أن ربما ضيئ كثيرا من حقوق أولاده وهو في دولة صغيرة وضيئة صغيرة لا يستطيع أن يجد فيها عشر مشار ما يجد وغيره منه أعظم منه مسؤولية وأكثر منه أمانه ومن هنا إذا أنصف الإنسان الغير كما عنه وتريد ونظر إلى الأمور بأغلبها خيرا وأقن لها شررا فيما قرر هذا الظلماء والأئمة رحمه الله فتجد الإنسان إذا إذا أراد ابنه أن يشد عن أو أراد ابنه أن يتمرد عليه في بيتيه أول ما يبدأ التمرد بالاستقر وأول ما يبدأ الإذن إذا كان إذن شاذا عن بقية الأبناء أن يذكر مثالب أبيه وأن يصاول أن يفسر كل خير ونصيحه وكل ما يداول به جراحه وكل ما به إليه يحملها عن العكس والبد ومن هنا لا يزال الإنسان يتألم مما يرى ومما يسمع وكل يوم هذا الإبن يسلم حبته ومودته وتقديره من أبنائه ومن بقية الأسر حتى لربما أفضح البيت حلما لا يبقى أول ما يبدأ الشب بالاحتقاب ولذلك دائما تجد ال ال ال الأمور إذا قانت على حسن ال ال التقدير وعدم الغلوب في هذا التقدير وعدم المبالغة في الإطراء والمدح وأن يكون هناك نوع من التأقل إلا في المواطن المحددة التي تجابه ضدها فيقابل الإنسان بالضد من المدح والثناء حتى يقطع دادر منه وضد أما في الشهادة يشهد شهادة الحق ويحاول قدر المستطاع أن نرده وأن وان إلى غلبة الخير وغلبة المصالح ووجود الشرغ البغي فخرج الى ان انه الجماعه يكون بالاحتقار ويكون احتقار ليس اما عامه بالعامه والخاص فيحتقر اي ذلك ان ربنا مخنص بالشيطان والعياذ بالله حتى لربما اتبع العوام والبره ومن يضر في احوالنا الحاليه في القديم وحتى في الأفضل الحديث يجد أن بعضهم ينتسب للإسلام في بعض البلدان الخارجية يجد أن ينتسب للإسلام ثم يكسب للشمع ويرى أن هذا الشمع كله كافرا وعندها لا يبالي أن يقتل الصغير أو الكبير او المرأة أو الطفل بل ويرى أن هذا حقا وأن هذا يضع بإلا عز وجل ويتقى بإلا عز وجل من صمات ثلاثة وهذا كله كما أخبر الله عزيزي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا بخطوات الشيطان والشيطان له خطوات ومن هنا يدأ بالاحتقام ثم بالنقض لأنه إذا بدأ يستقر في القلب تسلط اللسان ثم بدأ بالنقض ثم بعد النقض يبدأ يضخن هذه الأمور ثم يصل إلى قاعدة أو أساس لأن هذا الأمر منكر ثم هذا المنكر عليه المنكر آخر ثم المنكر الثالث حتى يصل إلى التكفير ثم أن التكفير من رضي به من سكت عنه من نجح نجح واحدا قد يضحق بهذا والسبب بهذا كلها الجهل بحكم الله عز وجل وحكم الغضاء عليه إن أن يكون هالم بالشكم ترى يرضى به مثلا يقام للشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة المؤمنة المسلم الشمع والطاعة قال أنه أنت بهذه الأخساب وبهذه الرجعية تريدنا صم بكنا يتعال على النصر ان هن لا يستطيع عقل أن يتقبل مثل هذا ان عنده هوى معلما يبدا الخروج بالاحتقار والازدراء وعدم المبالاه بجماعه منسيه وعدم المبالاه بحلنا ان ان الله تمنى هذه عندها تذلل القدم عند الحبوب والله قد امر هؤلاء فنصوا كتاب نص السنه واضح وجماعه منسيه امام دعلا لهم امان هذا كله سنلومنا الا نحسن وكل ما ياتي من تبع وكل ما يجر إليه من ويلات وعواقب وخاتلات فلا يلومن إلا نشه ومن يهلك على الله إلا هالك ولذلك تنتظر سبحان الله عليه وسلم يذكر المنكرات ويذكر المثاوه والمثال ثم قال الصحابة رضا الله عليه وسلم أغير على الحق وأغير على هذه الأمة أثناء ملاجدهم بالسيوف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة من السبعين السبعين هل أحد يقدم على هذا أو أخر فنحن نسل إلا التسليم ثم الإنسان لا يعني هذا خذولا ولا يعني هذا تواثلا يعني هذا السمع والتسليم وهذا الإسلام إلا الإستسلام فأمر دون خطار رضي الله عنه يوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الشديدية ويقول يا رسول الله أنعطي الدنيا في ديننا كيف؟ الشروط القاطية على المسلمين. ثم هم مشرمون يتخللون من الإسلام ويرجعون إلى دياره أسلم أشد يرد إلى الكفار وإذا ارتد المسلم فإنه لا يرد المسلم فنعتد دمينه إذا جئت تنظر إلى الظاهر كلها ذلة في الظاهر وأمور لا يسمن بها العقل لكن دائماً السريعة تأتي لكي يحق الإنسان بالسلم والطاع وهذا الاستسلام والتسليم هو الذي يأتي به الفرج ويأتي به المخرج ويظن من ذعبنا أوهام وأسلام ولكن ابتده وشطره من السرور وإن كان يظن الإنسان أنه سيجد خير في اجتهاده فسيجد أخير من ذلك الخير في اتباعه لكتابه الزلة ولن يبدأ أعلم من, من الله يخبره ولا أحكم ولا أعدى من الله عز وجل في شرعه ونظامه فلا يتدرك أحد على الله عز وجل ولذلك تجد أعداء الإنسان يدخلون الزمو على المسلمين في هذا ويحاولون تشفيقهم يعتبرون لهم ذلة يعتبرون هذا أنه نوع من الخبر ونوع من الغفالة ونوع من السباجة نعم ذلة في مقام عزه ومهانة في مقام كرامه وعقم وإنصاف وبعد نظر ومن قرأ التاريخ يجد العبر وكم من الأشياء خرجت عن جماعة النسيين تحت دعاوة ثم لما تمكن أصحاب الدعوات ربا وراء ظهور مما كان يقولون هذه هناك أمور لم يسمي الإنسان أن يدركها مدام أنه مكنصا بشرعا أمره أن يسمي به سلم فالخروج لا يكون أول ما يكون إلا بشكة ولذلك تجد مثل الله صلى في يبلغ ببعض الناس في بعض الزناس أن يقول لم يبقى عالما أثق به وإذا قال هذه الكلمة فليعلم أنه قد ظل ضل ضلالا مبينا وقد صحع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلق عدوده قد حملت هذا الظلم وانظر إلى نسج حينما تريد أن تحفظ أره من كتاب الله نطلق عن تحفظه بعض الصور القصيرة نطلق عن تحفظه لتدرك أن هذا الدين عظيم من الله وأنه ما دال قدرش هؤلاء الظلماء فوالله إن العالم لا يخاف وإنه لا يدل ولكنه يخاف هل المسلمين لا أنا نسجل؟ وينفع من المسلمين له ذاته ولا يدخذ إجابته شيئا لأنني يعلم أنه إذا أفغط له الآذان ووأت منه القلوب فأنه على شفير جهنم وأنه إن أخذ بهم بالسلامة لن له دينه وإن أخذ بهم أن أنه بالسلامة صالحة رحمه الله ابتعد بهم عن هذه العواقب الوحيمة بين الظلماء رحمه الله أن الشذوذ لا كلها بالاستقر ومن هنا تجد نصوص الشريعة كلها تظن شيئين لو نظرت في كثير من المصائد الموجودة اليوم وكتاة هنا الأول في قرارة في الإنسان وقلبه والثاني في لسانه الذي يكبه النائل في اللسان الذي يكب الناس في المال على وجهه والعياذ بالله الناس في القلب بحف امرين من الشرس يعني يفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم فما ذلك إذا احتقر الظلماء واحتقار الظلماء هي يكون في القروج على النام وقروج على العلماء لا يكون بأن يقول إيش أنا أحتقر ولكنه يكون بالمقال كما يكون بالمقال يكون بالشان الشان. وحينما تقع الفتن هناك ممادج ينظر في واقع من ما يقوله البعض الآن لما تأتي للبعض تقول والله الشيخ فنان أو العام الفنان ما بكذا إذا به يقول والله ما يفقه واقع ما يفقه الواقع لابد من فقه الواقع ما هو فقه الواقع فقه الواقع إذا كانت تعي ما تقول والحادثة التي تتكلم فيها وعندك فيها مصن كتاب الله سنة من رسول الله أو تستهد عندك أمان وضع وإشراف وتخرجها فقد فقهت فقهت في واقعك أما فقه الواقع أن تكون بمثابة الشهادة والبسكية تؤطى لمن يوافق وعينه وتنزع مما يوافق رأيي إذا أصلحنا علماء العلماء ومؤلمين للغلماء وأعرف العلماء بدين الله عز وجل وصف الله ورداد كنبغي الحذر فقط تكون هناك كلمة حذر ورابي بها طاغ نصلى الله في سلامه والآفية واضياً بنياً في أنه لا يحدي حال الله إلا هذا فهذا قمت إنسان أن يحذر من هذه الممذات وهذا وهذا الاستقاب لأنه يؤدي بالإنسان ورئيب الله إلى الهواء الخروج على الأئمة لا يكن لدى الاستقام من هذا التاريخ أن علي رضي الله عنه أول فتنة وقعت في الخوارج فيما خرجوا على علي رضي الله عنه اشتقروا واستقروا مكانه من رسول الله عليه واشتقروا مكانه من العلم واستقروا مكانه من الشكر وقد أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم. من أنه الله حتى أنه بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلنة واشتخلفهم بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الكلمة أما سمطى أن تكون مني بمنزلة هارم من موسى فهذه المنزلة العظيمة إذا بالخوارد تحتفرونه في ذلك فخرج عليه رضي الله عنه وآله كيف خرجوا عليه بالنقمة فنقيموا عليه أنه قبل التخسيم وقبلنا الزوايات في المجلس الناضي وكيف أنهم عاكبوا عليه وكيف أنه رضي الله عنه أقام عليه المسجة فأصل الخروج لا يكون إلا ذا احتقال ومن هنا أول ما قال ابن عباس رفو يالله عنهم وهذا موضع الشاعر أنه قال لهم ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه ماذا تنقمون من وهو أسبق للإسلام وأعرف بشرع الله عند وجل بهديه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخاطب أناس يعني لو كان عند الإنسان عقل وصلى الله عليه وسلم هذه هو في ذهاب الصحابي الجليل المدشر بأنه خليفة واشد وماذا ذلك اشتقروا هذا كله ورموا به وراء ظهوره بل وصل الأمر إلى تكفيره رضي الله عنه وعلى الله ومن هنا أول ما يكون الخروج بالاحتقاء وما وجدنا أئمة السلب رحمه الله الشيصون إلا على شيء مثل اشترام المسلم لأخره المسلم فضلا أن يكون لنا فضلا أن يكون لنا وله فضل يقول رحمه الله لا خرج قوم الشرء الثاني أن يكون أولا الخروج يكون على صورتهم الصورة الأولى أن يتميزوا من جماعة المسلمين بمكان يتجمعون فيه أو يتحذبون فيه كما حصل للخوارج حين نجتمعوا بحرورة وهذا شرء عزاب العلماء رحمه الله منهم من أخذ بمطلق الخروج وقومه رحمه الله قوما أن العبارة هذه بشيء إلى أنه لا يكون خروج من الأفراد وأن خروج الأفراد لا يأخذ فكم خروج الغناعات فلو أن شخصا تبنى الخروج من جماعة المسلمين ولم يكن له أشباح او أفراد كالإثمين والثلاثة فالصحيح أنهم لا يأخذون فكم البغاية وذلك لتعبير القرآن بالطائفة والأصل في ذلك عمل ثلث صالح رحمهم الله والشبط الثالث أن يكون لهم شوكة ومنعا أن ما إذا كانوا لا شوكة لهم ولا منعه فانحقروا في مكان دون من للمسلمين ودون تحريب الضيب أن يخرج معهم بشق أكثر العصاء والطاعف والشدود عن الجماعة فإنهم الله يحققون حكم للخواب في قول جماهير السلف والخلف رحمه الله وإنما من حق الإيمان أن يعاملهم بما يقطع شرهم وبلاءهم عن المسلمين إما بعزلهم وإما بمنع الناس بكتصار بهم أو نفيهم نحن ذلك مما يرى فيه مصلحة قال رحمه الله بتأويل فائد وهذا الشرط قادر أن يكون لهم تأويل فائد الشرط الأول دليله إجماع والصحابة رضا الله عليهم على خوالق بالخروج وهذا يدل على أنهم لا يقاتلون ولا يستباحنون من القتال إلا بخروجهم ويتحقق الخروج بالاعتداء على حرمة المسلمين ومن هنا اكتدل العلماء بأن علي رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة عنه من قاتل الخوارج إلا لما الله عبدالله المنفضين صلي الله رحمه الله عبدالله بن خبار بن الأرب رحمه الله ورضي عن أبيه قتلوه آذنهم علي رضي الله عنه فقالوا إنه لا يقاتلون إلا بهذا الشرط إنه هناك من العلماء وهو رأي صحيح وأميل إليه أنه لا يشترط أن يبدأوا بالقتال ما دام غلد على الظن أنهم سيحعلونه فلا يشترط أن يبدأوا المسلمين لأنه لو يشترط هذا الشرط فمعناه أنهم لا يقاتلون إلا إذا فعلوا الضرط المسلمين الرافع أنه ذا غلد على الضمد أنهم أعدوا وهيئوا وينجون أن ينكوا بالنصيائي أدوهم أو يتعرضوا لهم فحينئذ من الحق وهذا نذهب طائفا من العلماء رحمهم الله على أنه لا يشترق وجود القتال منهم وأنه إذا غلق على ظن الإيمان أنهم سيقعدون وأنهم سيكونوا منهم ضرصا من حقه أن يبتدعهم دفعا للشر وقد صح على رسول الله عليه وسلم أنه بادر عدوه قبل أن يأتيه إلى النبينا كما صح عنه لغزواته فرواه الله وسلم عنه وكان من شجاعتي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع ذا قوم يريدون غزوه إلا بادران. وقوله رحمه الله في تأويل الساعة على التأويل أن تكون عندهم شبهة وهذه الشبهة تكون في الرعي كما اشتبع الأمر عن الخوارج وتأوله في قتال علي رضي الله عنه وارضاه فإذا تحققت هذه الاربعه الشروط فحينئذ يوصف هؤلاء بقوم مغاث من قوم اهل ضيئهم وعليه ان يواصله وعليه ان يجب على الامام مراسلتهم فيبعث إليهم مناصب من اهل العلم من الاصراء او ممن يقبلون قوله ويناقشونه ويناظرونهم وقد يكون بعض العلماء يعني أقدر على ردهم إلى الحق والدليل على هذه المسألة سعر ألي رضي الله عنه لأنه بعث إلى الخوارج عبدالله العباس رضي الله عنه وناظر الخوارج ورجعناه ألفان وهذا هو المنبغي منظر كيف الإسلام يحفظ الحقوق وكيف الإسلام يعالج الأمور بشكمة فلا أتمن من شرع الله عز وجل ولا أتمن من هديه فأصل رضي الله عنه واربعة الله من أباس حناظرهم لأنه قد يكون هناك ناس ملبث عليهم وكمن كلمات ظاهرها السلامة وظاطنها الخطأ والخلم ويغتر بعض المسلمين وبعض الأخيار والصالحين بظاهرها من الخير ولذلك لا يكشي حوارها ولا يبجي نزيفها إلا من عنده علم وظفير فحينئذ يوكل الأمر إلى الغلماء أن يناقشوهم وأن يناظروهم وأنه يقيم عليهم الشجة وهذا نف عليك نهير الظلماء رحمه الله على أنه يجب على وضي الأمر أو الوالي أو الإمام أن يبعث إليهم من يقيم عليهم الشجة نعم فإن ذكروا مظلمة الأموالها فإن مظلمة يعني أنهم خرجوا بسبب مظلمة أجعلها ولذلك ذكر بعض العلماء أن هذا واجب على وضي الأمر وأنهم إذا ذكروا مظلمة أن ننصفهم أن يكون معهم لأنهم إذا كانوا مظلومين فالراجب أن يزيل عنهم الظلم وقد تكون هناك أصابية أو بعض في الدين فإذا حصل أقل الظلم بامغوا فخرجوا وربما حصل فتنة والشرط فمثل هؤلاء يبين لهم أن هذه المظلم مستتزال عنهم ويحل ما بهم من البلاء ويرفع ويكشف منهم الظلم لأن الله أمر بالعدل وأجب العدل على الشكان والولاد ولا يجوز لهم أن يظلموا رعاياهم وأن لا يتسببوا في خروجهم عليهم بهذه المضامن قد يكون بعض الغنان يستطيل في عمالته ويستغل عمله فيظلم ويكذب الناس في ولاتهم فحينئذ يجب على الولاد أن ينصفوهم وأن ينصفوا المضرومين أن يردوا المضامن إلى أهلها لا يمنعهم من قبول الحق كونها أتى من هؤلاء بل يقبلوا الحق ويرض المظالم إلى أهلها وينصفوهم في ذلك لأن الله أوجد عليهم ذلك ولا شرع الله عز وجل الإمامة إلا لهذا المقصد العظيم وهو يقانس العدم ومنع الظلم وكف الطالب عن ظلم وإذا بيّنوا المظلمة الواجب على الإمامة ينصفهم فيها معنى وإن الله أشياء هذا يكشفها ويريد دعو شبعه ان دعو مظلمه كعاده العلماء ان يخرجوا في مدينه ويكون سبب خروجهم في هذه المدينه كون عامل المدينة، اولا المدينة ظالما وبعض الاحيان يكونون في البوادي فيظلمهم السعاة والجباب واصحاب الضرائب فيخرجوا فيزيلون هذه المظالم كلها يزيل هذه المظالم كلها وهذا الشبه يشفى عنه والمظلمة يزيلها عنه وهذا واشف عنه نعم فإنفاء وإنها قاس لهم فإنفاء ورجع إلى جماعة المسلمين كفى عنهم وقبل رجوعهم ولذلك قبل عائد فليه رضي الله عنه الخوارس الذين تابوا ورجعوا وكانوا طرابة الألفين ولم يؤنف أحد منهم ولن ينم فإذا تبين الحق بالمسلم ورجع إليه فهذا يدل على خيره وفضله والمسلم الحق هو الوقاف عند حدود الله الذي إذ أفكتان فيهم معالم وكبيلا له أن الشرع يلزمه بجماعة المسلمين والسنع من الظلماء ونصيح في ذلك والتوشيح قبله بنفس مطمئنة ورجع فهذا يدل على فضله وأنه الإنسان يريد الخير فيرجع ولا يحاسب ولا يقرع ولا يوردخ بل يثبت على رجوعه ويعانوا على ذلك وإن قتل الضائفتان لعقبيلية أو لإنسائهم فإنساءوا وإننا قاتلهم وإننا قاتلهم قاتلهم مجوبا يعني يجب علي قتال ما هذا قول جماهير الخلف والخلف لأن الله تعالى يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فأوجب اللهم قتال بالأمر ولأن العليا قضى الله عن قاتل الخوارج وقد أجمع أنه تسلق رحمه الله على نصوحية اقتتال من خرج على جماعة المسلمين وأن على ولي الأمر والإيمان لم يرجعوا بعد أن أقان عليه المسجة أنه يجب عليه اقتتال مختلف العلماء رحمه الله في كيفية القتال على وجهين من أهل العلم من يقول يقاتلون بالأخر فالأخر يقاتلون تدريجيا فيحاول بالأخف ثم بالأقوام ثم بالأقوام وإلا قوي شد وقاته عليهم حتى يكسر شوكتهم ويستأصل شأفتهم ويقطع ذابر مع المسلمين ومن أهل العلم من قال يجوز أن يبتديهم بالقوة والعلم المذهب الأول للشافعية والشنادرة أنه ينبغي التدرس والمذهب الثاني الحنفية والمالكية والحقيقة من شيف الأصول والأدلة أن مذهب المالكية والحنفية أقوى ذليلا لأنهم قالوا إن الله أوجد القتال وقال فإن بغت إستاهنا الأخوة فقاتل التي تبغي وهذا يستبذل القوة وأن يكون شكم حكم القتال سواء بسواء فيهجم عليهم ويقاتلون حتى بكما ذكروا ونصوا عليه بالمين جميع و بالرمي بالنار ما الذي يكون فيه لساء وأطفال على تطريب في هذه المسألة وقالوا لأن المراج من هذا قطع دابرهم وفي هذا استقصال للشر وأيضا رضع للغير أن نسلك نفلكهم والمذهب الأول فيه احتياط لكن حيث الدليل حقيقاً مذهب القائدين أنه يجوز له فتانهم مباشرة أقوى دليلاً وقد قاتلهم علي رضي الله عنه وقتال الذي فعلوا به بهم رضي الله عنه كانت قتاله على شاهد القتال إذا في النسائل كما يترتد على القتال فإن أهل البغي قتال يحفل خطال الكفار كما هو معلوم فلا يدهج على جريحه إذا كان هناك جريح يذفف ويداوى ويعالج وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه في الملجم بما طعنه أنه أمر أن يسطى وأن يضعف ولم يأمر بقته رضا الله عنه مباشرة وأمر بالإشسان إليه فإذا تمكن منهم فإنهم لا يعاملون معامرة غيرهم ولذلك قال علي رضا الله عنه إخواننا ضغل علينا فالأصل في هذا أنهم يقاتلون دفعا بشدهم وما جاز بالضرورة هو يقدر بقدرها فقتالهم بقدر الضرورة وبقدر الحاجة ولا يزار عليها ولذلك قالوا أنه لا تسترق لنساؤهم ولا يضرب عليهم الرق ولا يزهز على جريحهم ولهم أحكام خاصة تفصيلوا في كتب الفروع لكن نشيط الأصل الحكم الشرعي أنهم يسرع له قتالهم وابتدائهم بالقتال إذا غلب على ظنه وجود الشرنين هناك بعض مسائحنا رحمة الله عليهم يختاروا التفصيل وهو أنه يرد الأمر إلى نظر الإمام فإذا رأى أن من المصلح أن يبادرهم بالقتال الأقضى بادرهم وإذا رأى أن من المصلح أن يبادرهم بالتزليج نعهم يبتدأ على حسب الظروف والأحوال ويرى أن هذا أعدل القولين وأقربهما إلى الصواب وإذا اقتتلت طائفتان لأقرب اليد أمنياها فهما ظالمتان وإذا اقتتلت طائفتان بعد أن انتهى من أحسام البغار شرع في مسألة اقتفال العصبية والحنية والثارات كما يقع دينا القبائل يقع دينا الجماعات يقع العداوات والخصومات وهذا لا يأخذ شكم قتال أهل الضغر ولذلك إذا قلنا إن القتال قتال أهل الضغر أو وصفنا هذه الجماعة بأنهم بغاة هذا أرحم من أن يقال نهم قتال عصبية لأن قتال أهل الضغر يعاملونه عاملة خاصة ولهم أحسان خاصة وأما إذا كان قتال عطبية فالحكم شيء آخر ففي حيث قتال أهل البضي لا يجد على أهل البضي ضمان ما أتلفوه فلو مثلا وقع بينهم وبين المسلمين بينهم من بين جماعة المسلمين وإمامهم القتال فقتلوا وقتل منهم لا يجب الضمان لا على الفئة ولا على الفئة البضي وهذا يقوم ذاك و betweenه إلى السنة والخلاف وهناك رواية و أقول عن الشافئية رواية عنarsi حنادرة أقول عن الشفئية مهم يضمنون والصحيخ كأن تضمن و الفئة الآبية لا تضمن والصحيح أن الفئة الآبية لا تضمن و الفئة لا تضمن لا يجب عليهم الضمان إذا كان هناك إتلاف أو قتل أثناء قتال لكن في قتال العصبرية وما يقع في الطرافة وعدوات فإنه يجد الظمان ويعاقد الإيمان طائفتين ويصلح بينهم بالعدل لكن يؤاخد الطائفة الظالمة الظالمة أكثر وثبت في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الصحيحة أن النجاء للشعارات صلى الله عليه وسلم والعافية والشعارات أنه والعياذة بلله يورد للسان النار ومن القيامة ولد ذلك وقع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تفرق بينهم في قبيله الغلاب بن ذبيان من لعنه الله حينما اختلف بين الاوس والخزرج وقال الانصاري ايالا الاوس وقال الخزرج يا الخزرج وصار بينهم سياره كادت ان تصل المقتل اضم بينها ولذلك أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أغوث الكتابة يردوكم بعد إيمانكم كافرين ولما تلا من الله هذه الآيات بكت صحابة رضو الله عليهم بشدة ما كانوا لما تدل لهم ما كانوا فيه من عظيم الخطأ والخلل فالعصبيات مولدها وخيم وغايتها وخيمة ومن قاتل احترايا في الامنيه حشر في نار جهنم وان غضب الله تحته وهي ذات النار قضايا الاطفيلا والحميه قال يا رسول الله الرجل حتى ولو كان في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وجد قيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول هو احب بلده ووطنه ومكانه واهله واسيرته فقال اقيل يا رسول الله الرجل يقاتل الحميه الرجل يقاتل يورا ما كانه الرجل يقاتل الحميه الرجل يقاتل الحميه الرجل يقاتل يورا ما كانه الرجل يقاتل من ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لي تكون الله هي العليا فهو في سبيل الله فكل هذا خارج عن سبيل الله وهذا يدل على أنه ينبغي المسلم أن يحذب من الأصابيات ومن النعارات فإنها برعيه بالله فوزد الإنسان الموارد فإنه لربما فتباح من المسلمين المحظمة وإذا وقعت هنا الطائفتين العصبية والحمية فإنها ليست آخذة الشكم قتال أهل البريد فإذا انتهى القتال وجد على هذه الطائفة أن تضمن ما أفسدت ووجد على هذه الطائفة أن تضمن ما أسفدت وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن هذا إذا الفقل سنال بسي سيهنا فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فنزل المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وهذا كل يبل أن خطر هذه المعارات والأصبيات فضينا رحمه الله أن قتال البري أن القتال على هذا الوجه لا يأخذ شكم قتال أهل الضغير فهما ظالم مثال كل واحدة ما أثنفت على الضغير فهما ظالم مثال إلا هذا ما قتال بل يجب على الإمام أن يعاقد فيه الطائفتين وأن يوقفهما عند حدودهما ويجب عليهم الضمان لو حصل يتهافل الأموال يجب عليهم الضمان هذه الأموال التي أثفت لو أشرقت منازل لو أشرقت مزارع لو كسرت مصالف وأثلفت فإنهم يجد على المثلف أن يضمن وأيضا الطائفة الثاني لو فعلت للطائفة الأخرى كذلك تضمن وما وقع من الدماء يجب ضمانه فلو عرف من قتل والقاتل عرف بعينه إنه يبتصنم مالا من النفوص الشرعي الذي تقدمت لنا وهكذا من أثلث المال إذا عرف بعينه وجب عليه الضمان أو هو يقرب وجب عليه الضمان وأنا إذا كان لا رعوف إنه يدر أبيهم جميعاً إن يضمنوا ما أكلفه نعم وأنا رحمه الله تعالى دار وحضر المرسل بسم الله بليكم صديرة الشيخ وأجزب من النسودة والأجو صديرة الشيخ يقول السابق هل يجوز لطلبة العلم أن يصابروا بين العلماء أسماء صنو الله الحمد لله والصلاة والسلام وعلى خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والله مما بعد هذا سؤال غريب أجيب لكن إن شاء الله ترجع على احتياري الحقيقة هذا أمر أنك فيه البلوى المفاضلة بين غلماء وغير غلماء مصبولية ومن قال فلان أفضل من فلان فقد ذكاه وتعتبر هذه شهادة والله تعالى يقول ستكتب شهادة من يشعره إذا كان الشخص يتكلم في المفاظرة أولا عن علم ثانيا عن حاجة ثالثا بإخلاق عن علم بمعنى يعرف من هو العالم الذي فضل درس عليه قرأ عليه وضع العلم على ويعرف من هو العالم الآخر المفتول قرأ على الإثريق وأدرك علم التجلي ووجد الحاجة من النعم ومن النسيان المعروف ومن النسيان الخير أن يأتي لعالم تفند على يديه ثم يجد من هو أعلم منه ويقول فلان أعلم من فلان دون وجود حاجة فما جزاء الإحسان إلا الإحسان يقول فلان عالم وفلان عالم ولأ الفنان إن شاء الله أعطاه الله علما كثيرا ماذا أن تقول أفضل الفنان ففي ذوتي بتحاجئ جاء رجل وقال سأنقف في مكة سنة أو أنقف في مدينة سنة وما عندي إلا هذه السنة واحتاج إلى أن أضغط العلم وأتقم في علم الحديث من الرقيدة المنصق دلني هل فنان أفضل أو فلان؟ هل أدرس على فنان أو فنان وجدت حابث ثالثا أن يكون بإخلاص يعني مراده النصيحة للأمة ويصبح مراده تحقيق والانتقاف فإذا وجدت هذه ثلاث الضوابط فلا بأس أيضا ينضغي إذا فضلت أحد على أحد أن, أن يكون البسلوب لا يتضمن التحقيق بالمسؤول لأما من المصلحة لأئينة المسلمين ومنهم علماؤهم أن لا ينتقد قررهم فإذا قيل أن فلان أعلم فلان على طريقة فيها ترهبكم بالنحذور فهذا ظلم له واستباحة لهذه ويحذر من غيبة العلماء من غيبة همهم يلام أحد خاصة إذا كان بين طلاب العلم أن يكسر من تحذير الناس أو طلبة العلم من الوطيعة فيها همدين والله لا يلا خاصة في هذا الزمن ولو أنه في كل مجلس يستفتح المجلس ويختم لقرأ القلوب لقوائع التنزيل في الحذر من الوقوف يا أولياء إمام العلم من الأبواس والأحياء والتفضيل بينه وانتقاس على سبيل الانتقاس والاختقار فلا يماني من ذلك وعلى كل حال إذا وجدت هذه الثلاث الضوات فأرجى أن يكون لا بأس أما أن يستغل حملاب العلم بمعنى أن يجل شخص قرأ على شيخ والآخر قرأ على شيخ لكي يفاضل بين الشيخين من فلا او يتناظر إثنان في المسألة فيقول أحدهما رجحه الشيخ فلان فيقول الأخ رجحه الشيخ فلان يقول فلان أعلم من فلان هذه أمور عواقبها وخيمة وبالأخص إذا كانت في المجالف العامة وكانت في العامة في الناس لأن ضررها عظيم فإن لا يقل الله بالإم ذلك والله تعالى لأعلم أساد أخب الناس ويلة في هل يظن له بالإيمان الجمالة أن يأتي عند المسجد بعد الأذان المباشرة أو يتضر في بيته إلى ربس جقانا فسألها. إذا كان بيته مثل بيتاً من السلم من المسجد سيدخل وقت الصلاة أصلياً دراسي الله عليه وسلم لتأول السنة فلا بأس وإذا وكان جالس من المسجد فهذا لاحظ أنه إذا كان بعيداً بيته عن المسجد ولا يأمن في الطريق ولا يأمن تأخر عن الجماعة وإغرارهم لذلك يحترق من المسلمين وهنا مثلا النبه عليها وهي أن الأئمة والمؤذنين أليهم مسؤولية عظيما ولذلك كثيرا فالسابق تجد الناس ستألم من حال الإيمان في عدم دخوله إلى الصلاة المتأخرا ومتعجنا وكذا أبوى مبادرته في الخروج ومن بغي تحرر السنة فكون الإمام مثلا يأتي قبل الأذان ويتفقد أحوال نسجده ويفس بالأنانه والنسورية ويجلس في النسجد يقرأ القرآن ويصلي يكون إماما يخيف الناس الخير والنبوز والسلام كان يدخل الصلاة لكن كان يجلس في المسجد وكان يعلم الناس في المسجد ويعرف على الجلوس من النسجد وكثير من الأحاديث رؤية في مجالسي في النسجد صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح على بي هريرا أنه قال إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم الصفق في الأسلاق وكنت رجلا أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على مئة بطنة أشهده إذا غابه وأحفظه إذا نصر فالأصلا قد الإنسان للإمام أن يكون على أحادي السمس يعطي الهيبة للإمامة ويعطي المكانه للإمامة وبالأخص من الأذنين أيضا المؤذن بعض المؤذنين يأتي متأخرا عن الأذان وبعد ما ينتهي الأذان يخرج من المسجد وبعضهم يخرج يتحدث مثلا في مكان قريب من المسجد كالمنمر ونحو ذلك واندي يصل يدخل بيته واندي يصل يتقهه في بيته خطي وقت احي ماذا تقول الناس والله هو موشيد يعني يؤذن جدا إذا لم يجعلون سيوم بعظم هذه الشعيرة العظيمة وهي الصلاة وهل هانت الأمة وذلت إلا لما هانت شعائرها نعم حينما كانت الإمامة يصلي بالناس الأئمة والعلماء والفضلاء كانت الأمة في كوج أظمتها وعزها وكرامتها وأما اليوم يبلغ ببعض المساجب أن يحضر وقت الأذان وقد رأيت ذلك نرارا وثكرارا ويدخل والله البديك في الشارع لكي يؤذن الأذان لأن المؤذن وفاه تبا الله خير حتى لا يضيع الوقت ولا تسأل عن اللحن ولا تسأل عن الكلمات المحضرة وقد يكون أذاناً داطلاً من اللحن الذي يشيل المعنى وكل هذا أبداً لا نزال أحد ونريد عزة للأمة وكرمة إذا كان أحد الشيء في دينها بعد العقيد الصلاة وأمّا بهذه الحالة إلى درجة إن الإنسان مؤذناً أو إماماً لا يباري النسوئيتي فأذاناً فأنا لم أطلحت هذه ليس لهم نتعرف قلوا بضاعد إذا كان بيته الإمام قديداً للمسجد يدخل واقتصره والأفضل أن يكون له مجالس بين فترة والفترة لآل الحي يحتاجون إلى نصيحه يحتاجون إلى توجيه يحتاجون إلى أن يدف معهم يسمع بأحوالهم يقامشهم ويضاسطهم تعشرهم بالمجلس وطنة إذا كان بيته بعيداً يأتي مب احتاقوا الصلاة انظر إلى إمام بمجرد أن يؤذن الأذان وهو في المسجد انظر إليه قارئا لكتاب الله انظر إليه متأثرا لقرآن الذي يقرأ أو قائل المصلي ليذكر وستفق من صغرك في المسجد ترى إمام مسجدك بهذه الصفة تابعا لكتاب الله مذكر للصلاوات نسلما فيها نسلما فيها محافظا على كبابها وعلى أفضل الأحوال فيها فقد لا يؤجل الأداء لو من حالة ثمان كيف يكون حالة كيف يكون مبرك لهذه الإنام وهذا الإنام إذا أمرت أضعته وإذا جعل المبر يقول الله صرفك له وإذا نصحت رضيت نصيحته وإذا أردت أن تفي شيء في أمر تبارست من الله عز وجل بعد فضل الله عز وجل كونه مستقينا على خير الله خير على لسانه فميسل هذا الإنام المبارك هو الذي يكون الإناما عمليه كان بعيدا عن نفسي وقال انا اريد ان اعطي على وقت اللي قامه فمدعس مدى ان يحفظ للناس وقت صلاتهم المهم ان لا يضيع للناس وقت صلاتهم هذا هو المطلوب بالله تعالى السلام عليكم الشيخ قرسائل كثيرا ما اجد في نفسي اذا تذكرت نعمة محينة في احد وجدت كراهية في نفسي وضيقا مهما قل ما اتبادر بذكر الله تعالى وأغلق عليه ولا أود أن يصاب في الحقيقة بأسه لكن ما وجدته في نفسي أنه حسد وأعاقب عليه وما هو العناج السابق هذا ألا صورتين الصورة الأولى أن يكون حديث نفس ليس له القلب لا تلبث أن تراجع دينك وشوعة تستغذر وتذكر الله فهذا لا يضغف إن شاء الله استمر على هذه الطريقة أن تبارك وأن تستغذر الله عز وترجع إليه أما إذا كان في قرار قلبه وبيضا للإنسان فهذا مرى ولا شبك حسد وضعت إيمان أن الإنسان إذا رأى على أخيه المسلم حصل له هذا البناء العظيم والذي يوصيك به أولا أدها أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك قلبا سبيلا وثانيا وثانيا ان تبحث عن الأسلام التي ابتلاك الله عز وجل بها بهذا البنات فقد يكون أحدا ظلمته أو أعزيته أو أعزيته وحقا فبتلاك الله بفتنة في قلبه وهذه تسمى فتنة الحسد وفتن القلوب كثيرا ما تأتي بسبب الظلم يعني يكون للإنسان ذنب صلت الله عز وجل عليه هذه الفتنة فإن تأبت الله عليه ورفع عن أسلام البنات لأن الله جعل البلاء في شتاً دائماً بسبب ما يكشبه الإنسان من الظلم من أذية والتعدي بحدود الله فأصيك بالتوبة والاسترطار وكثرة الدعاء وليس هناك حل في الله أن تسأل ربك أن يرفع عنك هذا البلاء فليس له من دون لا عفاشه فأول على ربك وأكثر من الدعاء ولا فيأس ولو استمر هذا البلاء معك سنوات فاستمر في الدعاء ولعل الله بدعائك ان يجعل لك فرجا ومخرجا بعد توفيقه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده الله سبحانه وتعالى أشاركم الله فويلة الشيخ مسبوق البركة في الثلاث الرضاعية الغسان قد سهى الإمام وزاد في الثلاثه الخامسة تنظى عليه فالغسل منعا أنات برفعة التي كنت مسبوقا لها أشاركم في هذه الحالة كانت ضد إذا علمت بسهى الإمام أو سهى الإمام وأنت في نفس المتابعة تقمت سهره وأنه سيفجد بعد السلام فانتظر ما تقوم مباشرة حتى يسلم فلا تسلم وتبقى على ما أنت علينا أنك معدوهم بالسلام فإذا سجد تابعها فهو مأمور بالسلام من قبل الشرعي وأنت غير مأمور به لأنك مأمور به ثمام صلاة ولكنك مأمور بمتابعه إيه وقد سهى وأعصر في حال متابعته فحينئذ تنتظر إلى سلامه في تسجد هذا الوجه الأول عند الرلماء رحمه الله الوجه الثاني يقول إنه يجوز لك أن تقوم ثم بعد ذلك إذا انتهيت من صلاةك سجدت قضاءا تقضي هذه الشجدة لأنه لا يمكن متابعة الإمام على هذا الوجه لأنها سجلة بالية وصلاة كريثة فيها سجلة قبل الإتمام سجلة الشهو قبل الإتمام وكل الوجهين الصحيح والوجه الأول أقوى من حيث النصر والمتابعة أنك تنفضل حتى يسلم ثم بعد ذلك أه... تسجد سجد السوف وما تكلم من نفس الله تعالى أصابكم الله فضيلة الشيخ هل استحبوا استفتاحه اليوم بعد النوت داخل الآيات من سورة العمران تنفخ التسناوات للأرض تنفخ عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما استرقض من نومه كنظر الصحيحين من خديد العداسة رضي الله عنهما قال بيتهم بخالة الميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم فبيت في عرض اللسابة وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله عليها ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الليل قام فنفح النوم من عينيه ثم تنى الآيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض ثم قال ويل لمن قرأهن وليت عذبهن ويل لمن قرؤهنا ولم يتعبد به ويل لمن قرؤهنا ولم يتعبد به فيقراها الانسان يتعبد بها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى سابق من بطيره الشيخ ما خدم دراسه كوفي اجل الوقت فتعذب لدراسه الماء او ان كتابا ضاع او تمزق فهل اجر هذا الشخص مستحب ام منقطع سابقنا من فمن حيث الاصل الثواب على العمل ومن حفر دئرا أو أجر مهرا أو أوقف فتابا فما دام الخير موجودا والناس الممتفعة فله أجر على انتفاع الناس وبقدر انتفاع الناس ثم إذا تعقلت مصالح هذا الوقف الواجب على ناظر الوقف أن ينصح الميت وأن يدل الأسلام بإعادته حتى لو ببيعه ونقله إلى مكان آخر وهذا عن طريق القاري ينظر إلى الأصلح ويأمر بذلك أمنى الحيث الثواب, الثواب على فصول النهر عمن كان أخاصهم فإذا أجرى نهر من قطع النهر فالأجر موقوف على زويا من نهر فإذا من قطع النهر قطع والثواب ولذلك الأجر موظف على وجود النهر من المصابحين والمصابحين والله تعالى أسابكم الله الشيخ من كان مع ذو نزوة في أثناء الطواف هل يهروا في كل شواب الثلاثة أن يخيروا مع نزوة سيراً حادياً أثابق الله النزوة لا يهرون قال عمر أبو الله وعمر رضا عنه وعروا عن عمر ليس على النساء رمن لا في الطواف المضيط ولا في الشايدة من الشفاء والمرو لأنها إذا رمن لتكشفت ومن هنا الرمى الخاص بالرجال من النساء وهذا ما خالف شرعه تطبيقه سدب الشرعية تطبيقه فإن في الأصل هرول بين الصباح والمروة للنساء لأن سارة هاجر إسماعيل هرولت بين الصباح والمروة وهذا ما ذكره لما اختلاف الصباح فيه بالتشميل ومن هنا قال إنه لا يشترط في المطارقة في المسائل لكن من حاصل أن النساء لا يهرون ومن كان معه نصوى ينضي تعاطي الأسباب في بعضهم عن الفتنة بأن يقفنا في حشية القواعد وأن يقفنا في وقت بعيد عن فتنة وما أمكن ويحرص قدر المستطاع على إذعادهم عن الزحام ومن الأخطاء الموجودة أن البعض يدخل نساءه إلى داخل المطاعف خاصة بالزحام ثم يجب يدفع الناس ويؤذي الناس وهذا لا يدور بل المنظر أن يجعل النساء في حاشية اطراف المطار أو يختار وقت المناشد بطوافهم أما لو كان معهنس ويخشى عليهم الضياء فهذا يرخص له أن يهرول وهو وجه الثاني عند العلماء في الهرولة هرولة الواقف وهي أن يضيق السد الزحام أن يهرول بقدر من ينفقه وهي ما يسمونا بهرولة الواقف عن القول الثاني بأن المطلم هو هجب المناسد وتقارب الخطأ فألا هذا الوجه احتاق به وإن شاء الله لا درس عليه ولا حرصه الله تعالى صديقي الشريف في الإجازة فما توجبكم القائمين على المراكب الصلفية أسافكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خب الله وعلى آله وصحبه ومداد فلا شك أن الأخوة الذين يقومون على هذه المراكب من الإخوة الحريفين على الخير أستغهم ملامذتهم على الله عليه المسؤولية العظيمة في توتيه أبناء المسلمين وحفظ اوقاتهم واستغلالها فيما يفيد وعلى كل معلم وموجه أن يحرف على الدمور التي لابد توفرها لكي يكون توجيه وتعليمه على السمن فإساس الخير كله في الإخلاف بالله عز وجل فعلى هؤلاء الموجهين والقائمين على هذه المراسل الصيفية أولاً وكل كل شيء نخلص لله سبحانه وتعالى ومن أخلص لله بارك الله قوله وبارك عامنا وأيده وأعانه ووضع له القبول وألهمه الرشع وكل ذلك خير له في دينه ودينه وآخره الأمر الثاني الشرس على أبناء المسلمين وعلى أوقاتهم لنعنى المصيحة فإما أبناء المسلمين أمانة في أعلاقهم فينبغي تحبيبهم الخير وتحبيب الخير إلى قلوبهم والحكس على رضع البرامج المفيدة والأنشطة النافعة التي يشتغل فيها الوقت في طاعة الله ومحدة الله ومرضات في الله فيخرج النفس ويخرج الإبن من هذه الإجازة إما حافظا لشيء من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تبكيرهم بالحكم من فوائد وأطوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ورب خلف هذه الأمة بسلفها فقديم الإسلام الجديد وجديده قديم ولن يستقيم أنظر هذه الأمة ولن يفرح اللي بما صلح عليه أولها وهي الأمة المرحومة باتباع نبيها صلوات الله وسلامه عليه والأمة المهتدية باقتفاع أثره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيحرص هؤلاء الأساتذ الفضلاء على ذلك يعلم علم اليقين أنه ليس لهم من هذا الذي يعملوه ويقضوه من الأوقات إلا ما أرادوا به وجه الله وأصابوا به الحق والصواب الوصية الثالثة الصبر فإن أذلاء المسلمين وذوتها الناس يحتاج إلى صبر والصبر في الجوارب الجانب الأول الصبر على إستاء الخير للغير فإن هذا يحكم على هؤلاء القائمين أن يبذلوا أوقائهم وأن يبذلوا فراغهم وأن يبذلوا فراغهم وأن يضحفوا كثير من مصالحهم اتغاء النجاح في توجيه ابناء النسيين وتعليمهم ولا شك أن الله مطلع على ذلك كل فهم إذا استشهروا مراقبة الله لهم وأدى كل واحد منهم من نفسه أن يلي الله خيرا وأن يكون بأحسن الأحوال وأفضل الأحوال وطمض من ربهم يكون على أحسن ما يكون عليه الموجه فهذا لا يكون إلا بتوفيق الله منذ على هذا التعليم احتساب الأذر عند الله سبحانه وتعالى احتساعهم نتوبا منهم جل وعلا الأمر الثاني الصدق أثناء التعليم فإن توتيها أثناء المسلمين والتعليم عموما يحتاج إلى صدق فيأتي الجاهل بجاهله وستفيه بسفهه والطائش للأيشه والضال بضلالته فمن الضغط أن تكون هناك نفس قيبة وزاكية ثانية عالية ترد رحمة الله عز وجل هذه الأخطاء والشرور ولن تستطيع أن تكون بهذه المثابة ولا بهذه المنزلة إلا إذا تذكرت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في شلمه وصبره وتحمله لكثير من النشاق والمتائب فهذا يقوي هذه النفوس الأبية الصالحة على الخير وكذلك أيضا الصبر على الأذى فإنه ربما يأتي من يشكك ومن يهون ومن يخدم ومن يبتهم وعلى كل موجه ومربي أن يعلم أن الكمال لله عز وجل وأن الرسل وأزداء الرسل وكل من قام لهذا الدين بخير فلا بد أن يمتحن ويبتن فيه ومن كان أصدق في إيمانه وأصدق في إخلاصه وأبلغ في الصلاة فامتحانه أشد ولذلك تجد أن يربي أحد أبنائه في هذه المراكز ثم يفاجأ به بعد سطرة وإذا به قد انقلب عليه هذا نوعيات شاذة لكن إذا لم يكن عنده الصبر قد يضيع أدرة بكثرة غيظته وكلامه وحناطه على هذا ولكن بصدره وتحمله وتذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسادقين وكيف فرت عليه من الشداري وأن هذه الأمة أمة مبتلاة ولكنها مرحومة بإذن الله عز وجل وأن له به ذن الله إذا صدق لن يبالي ولا يعرف الضعف ولا الخور ولا الونى بل عجيمة الصواب أو مرسو قويا لأنه يعلم أنه على صواب محق ومتنعلم أنك على الحق فلا تبالي بمن اتدأ وبمن ارتدأ فعليك أن تستدين الصواب وأن تعلم به فيصبر هؤلاء ألم يأتيه من التهم ومن التخذيل والتشفيك ونحل ذلك لا معنى من الأخذ ببعض المباحات التي دلت النصوص على جوازها ولكن ينبغي استغلال الوقت أهم في طائب الله ومرضاة الله والمقطة الأخيرة ننصر الإخوان من طلبة العلم أن يشدوا من أذر هؤلاء أن يشيدوا بفضائرهم وأن ننصفوهم وأن يعلموهم إذا كان عندهم خطأ أو خلل وأن يدين لهم ولكن ينبغي معونته على ما هو فيه من ترجيها المسلمين إن الفتن قد عظمت والنحن قد جلت وأحاطت لأبناء المسلمين من كل حجد وصور وإذا رأيت أحدا يتلقف أو يأخذ ابنا من أبناء المسلمين سويعة فأعلم أنه قد أحسن ولم يفيد في خير أو ذكر فأعلم أنه قد أحسن ولم يفيد أبناء المسلمين اليوم إذا لم يأخذهم الأخيار أخذهم الأشرار ولا ربنا الالم من جلسه واحدة تطلع ظهر في عز شبابك وظهر في ايامك يتلقفه دو شر والعياذ بالله الى مدس مخدرات تدمر به حياتك من مدس واحد ولا ربنا فيل قدمه في صراعه شريم كراث من المحرمات بلسه واحده فأبناء المسلمين اليوم لا يرحمهم إلا الله وحده وهو الحمد وخير وكل إنسان آقل وكل إنسان يخاف الله ويتقي ينظر إلى واقعين يتعلم ويشف عليهم مما يرى من المغريات مما يرى من الملهيات مما يرى من الكلاليب التي تتخطفهم إلى المصائب الشهوات فإذا وجد من يدهوهم إلى الخير ووجد المراكب الصيفية تحرص على قضاء وقاتهم بالخير كمل نقصها وفدد خطائها وصود خطائها الحرص على أن يعين جشوانا على هذه الجسالة ومثل هؤلاء الأساتذ الفضلاء لا شكرا على صغر عظيم نحن الله مقدرنا يكون منهم بأدماء المسنين نسى الله بعزته وتبال يمدهم بعونه وتوفيقه ويسر لهم الأمر وأن يصرح لهم الصدع وأن يدهم على الضاء المسنين لأحسن جزاء وأن يكثر من أمثالهم على الحق والصواد والهدى وأن يهننا وإياهم الرشد إنه لي ذلك والقادر الله سعال أسهل الله رضيئة الشيط والسائل إذا كان الإنسان ليس حافظ للقعان فليجوز أن يقوم الليلة ويقرأ من المفحف مباشرة أسابق الله هذا برس ذلك ولا حرج وقد جاء علم المؤمنين عائشة الله عنها أما كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقوم بها الليل بالمفحف ودناهر العلماء على جواب ذلك نصرية نحن المفحف ويقرأ منه وآخر دعوانا من حمد لله رب العالمين صلى الله